أن يسورك الله بهما سورين من نار فخلت فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نص في الموضوع وله شاهد في الصحيح وغيره ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يبقى مسألة الحلي زكاة الحلي هل يجب فيها الزكاة أم لا؟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 حاجة. الحاجة دي تزوتها على الخمسين يبقى هو ده الايه لو بلغ أقالي من سبعة وتسعين يبقى ده النصاب بتاعها خلاص يا دي يا دي الأولى سهلة. الأولى سهلة يعني هي الطريقة الأولى إنها هتحول كله لفلوس وفي النهاية تعرف الفلوس دي تكملت النصاب ولا لا جمهور أهل العلم على ان زكاة الحلي ليس فيه زكاة ان الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ده قول الجمهور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 يعني ممكن يخشلهم في 3000 جنيه ده اللي عنده دكان محل بيزكي زكاته لو بلغت نصاب 3000 جنيه بيعمل إيبا كيف يخرج زكات عروض التجارة أول حاجة يحسب البضاء اللي عنده بسعر الجملة بسعر الجملة لأن هي ديات قيمتها الحقيقية ليس بسعر البيع لأن سعر البيع هو ربحه المنتظر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 يعني الأقصاط تكون الأقصاط اللي في الدنيا متأخرة صح تشتيري سلعة بتدفع أقصاط بعد ما اشتدتها لا الأقصاط في الزكاة مقدم تدفع أقصاط في الحاجة اللي جاية يعني السنة الجاية الحاول اللي جاي بادفع أنا أقصاطه من دلوقتي بتوقع زكاتي كام وبعدين أدفع ميت جنيه في الشهر في آخر السنة أبقى 1200 جنيه اتبقى لي كام في الزكاة اتبقى لي مثلا 200 جنيه أدفعهم دلوقتي وهكذا إذا كنت أقوم بتأجير الشؤة العمارة يعني لا تأجير الشؤة برضو ما فيهاش زكاة الأجرة هي اللي فيها زكاة الأجرة المالي اللي دخل ده هي بقى زكاة أموال لو ما تفضلش قلات معلوش حاجة فإذا حال علي الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة فإذا برغت قيم النصاباً واجب فيها ربع العشر هو بيقول الذهب أو الفضة مش للتخير لا الذهب أو الفضة على حسب الأحظ للفقير لحظة الفقيرة يعني عشان قطر نقول دلوقتي ان الزكوات بتبقى على انصاب الفضة انصاب الذهب انصاب الذهب اعيار 21-97 دورام يعني ممكن يوصل لدي كام 30 ألف جنيه وده مبلغ كبير يعني ما فيش ممكن كثير من البقالات ما فيهاش مبلغ يسوي 30 ألف جنيه ده فيها كرتونتين شبسي و 2 كيلو جبنة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 قائمه على ان الشعب وكلهم فالشعب اعلى سلطه من الولاه الشعب اعلى من الولاه ولذلك احنا ممكن نستعمل هذا اللفظ ان السلطه في ايد الشعب بنفس المعنى ان الشعب اعلى من الوالي يعني الشعب اعلى من الرئيس الجمهوري ليه لانه رئيس الجمهوريه شغلته ايه يخدم الشعب خادم الشعب خادم الشعب ده وظيفته ليه لان هو وكيل عن الشعب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 لأن الأموال هتبقى كثيرة جدا والزكاة هتبقى كثيرة فلو لم يدخل لا طماطم ما خضرات والفاكه كلهم ما فهمش زكاة هيجي دلوقتي أحكمهم هو تكلم عن الحبوب والثمار التي يمكن ادخلها يبقى كده أول حاجة مكيل او موزون ثاني حاجة يكون مدخر ثالث حاجة يكون مطعوم حبوب بتتاكل يعني في حبوب ما بتتاكلش زي بذرة القطن والكتان ده لا يؤكل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 612 كيلو جرام على اعتبار ان وزن الصاع 2 كيلو 40 جرام ده نصاب الغلة نصاب الغلة الأمح نصابه 600 جاي منين ضرب 300 في 2 كيلو و4 من 10 الدنل إيه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 هنقولها دلوقتي مضاربه كل واحد يحس حتى لو مضاربه او مزرعه او مسقاه بيقسم اه يشوف نصيبه كام ويؤدي فيه زكاته لا ده الصوره دي طبته البيع محرمه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 في وجوب الزكاه في الخارج من الارض كقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا من الارض يقصد يعني كل المعادن التي تخرج من الارض حديد فضه نحاس كل ده فيه زكاه والراجح ان ذاب فقط هو الذي فيه الزكاه ذاب الفضه فقط اما البترول ما فيهوش بترول ما فيهوش زكاه فقط اه خارج من الارض بس ليس له قيمه تعد فيه الزكاه انما الخارج من الارض من الذهب والفضه ده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 وفي ست وسبعين إلى تسعين بنت لبون بيكرر بقى تاني وبدأ بنت مخاط بنت لبون حقه جذعة وبعدين بدأ بنت لبون بقى بقوا اثنين بنت لبون ومن واحد من إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين زود كم؟ عشرين يعني كان بزود خمسة بزود وزود عشر وزود خمستاشر بقى بزود عشرين تلاتين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 42 بـ 82 بـ 52 خلاص يبقى 2 بنات لبون و 2 حقّتين 190 3 خمسينات و 40 يبقى 150 و 40 يبقى 3 حقّات و واحدة. يبقى احنا ايه من بعد 120 بنحسبها كده قبل 120 بقى حفظ 5 فيهم وال10 والعشر فيهم وال20 وال25 غلات 61 61 غلات و يبقى أنت تحفظ الجدول كده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 صح؟ ولا كعشرين في المية وده كثير جدا فالشرع قال له لأ أخرج, أخرج من غير الإيه؟ من غير الإبل طب ما يقوله نص إبل أو ربع ده برضه إهضار للمال لأن عشان يطلحهم حيتبح واحدة وكده ضعت عليه إنما هو أصلا واخذها إن الإبل عنده ده مال واخده كمال يعني فمن حكمة الشرع ان جعا أنه جعل الالعداد الصغيرة ان هي شياه يشتري بقى من بره وي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 يبقى ده بيسموه واقس يعني الفرق بين الفريضة طي بيسموه وكذلك في القبل بس الواقس القبل بقى بيختلف لما يبقى العدد قليل لما غير لما يبقى كبير من تلاتين لتسعة وتلاتين وعمل جدولة هو الغنم يجب تشوف بقى الغنم الواقس فيها كبير شوي الاربعين الى مئة شاه يعني لو واحد عنده أربعين طلع شاه لو واحد عنده مئة وتسعتاشر شاه